يا حبيبي ليلي مبارح م حكيتلك شو صار لما ا ط ل ع ت ع ل ي عيونك قالت أ س ر ا ر سهرني ش و ق الجارح ناطر ت يطل النهار حكيتلك شو صار لما اطلعت علي عيونك قالت اسرار سهرني الشوق الجارح ب ب القلب بحبك ي ي أ ن ا أ ك ت ر ما ب تا ت ص و و ر ح ي يطل النار ح ب مقدر م ي ك ن ت ل ق ق ى م د نعشق من أول نظرة أول 「やはり日本に帰ってきてくれたら」 يا حبيبي صعب النظره وناطر صل ّ من سنين م أول دود نظرة ح ي يا حبيبي القلب بحبك انا بحبك اكتر هون مخده دردانه بليل الغربه دفيها بليل الغربه 「ほら」<音楽><音楽>